أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۖ قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مَن شَهِيدَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَا كَانُوا يَدَّعُونَ مِنْ قَبْلُ وَغَنُّوا مَا لَهُمْ مِمَّا لا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَل إن أذقُ نهُ رحمَةَم مِن مِن بَدِظَّ أَمَ السَّت لَقولولاً هذالي وَم أَل الساعة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 وَإذاَا ن عَمْنَا عَإِسَانِ أَْضَ وَنَ آابِجانَبِه وَإذاَا مَ السَّوُ الشَّرُّ فَذودُ عَ غَرِيه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 بسم الله الرحمن الرحيم هاميم عيم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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ عَفِيٌ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ بِوَكِيلٍ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 رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ وَهُو السَّم البَصير لَهُ مَ قيدُ السَّمواتِ وَأَو يا بِسُطُ الْ الرز قَمَ ي شَ وَقُدِ شَرَحَ عَلَيْكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا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 وَجْهَتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ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 وَإِنَّ اللَّالِ مِينَ لَمْ عَذاابٌ أَذِيم تَغَى اللَّالِ مِينَ مُشفِقينَ مَِّا كَسَبُ وَهُوواقِع بِهِمْ وََّذينَ آمَنُوا وَعَمِنوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوضاتِ الْجََّّات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 وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الْأَرْضَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ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 في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو بِمَا بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص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 وَلَمَن تَصَرَّبَ بَعْدَ الظُّلْمِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من وليهم من بعده وَتَاللهِ مِنَ الَّذِينَ أَمَرُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَوْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَغْرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا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 من دون الله ومن يغلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم فالجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاو وَإِنَّ مَا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ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 يَزَوِّجُهُم مِّن ذُكْرَانٍ وَإِنَاثٍ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدير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 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عبادنا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 افَنغْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرُ صَفحًا أَنكُنتُم قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَوْصَلْنَا النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِي مِن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم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 وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَيَجْعَلُ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنَ الْخَلْقِ بَنَاتٍ وَأَضْفَاكُم بِالْبَنِينَ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 وَجَعَالُ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثٌ أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ قَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَن آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا علاء مَتِيٌّ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرِيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَال مُّتْرَفُوهَا إِلَّا قَوْلُ مُطْرَفُوهَا إِنَّ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّتِنَا وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قُلْ أَوَلَوْ تُكُبْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَتَقَمْنَا مِنْكُمْ فَالْغُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المكذبين.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 وَلَمَّا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس مَاءٌ وَاحِدَةٌ لَّجَعَلْنَاهُ لِمَن يَكْفُرُ بِرَحْمَٰنِ لِبْيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبْيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يأش عن ذكر الرحمن نقيض نقيض له شيطانا فهو له قرين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 وَل فَعكُم اليَومَ إِللهَّ لَمتُم أََّكُم فيِي العذاابِ مُششتَرِكُون أَفَآ تَ تُسمِعُ الصّمَّ أَو تَهَدعُم ي وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُبِين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 أجعلنا من دون الرحمن آلهتان يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستقف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلََّا آسَفُونَ تَقَمنا مِنهُم فَأَرَقنَاهُم أَجَمَعين فَجَعلنَاهُ سَلَفَو وَمَثَلَ للِآخِرين وَلََّا غُربَابِنُ مَرُ يَمَ مَثَلًَا إِذَا قَوْمكَ مِنْهُ يَصُِّون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 وَلَ نَشَاءُ لَ جَعَنَامِكُمَّ لَِكَتَ فِيأَررض يَخْلُفُون وَإَِّهُ لَعِلمُ لِ السَّاعة وَإَِّهُ لَ علمُ للِسَّاعاتِ فَلَا تَ بِهَا وَتَّبِعُون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا شِرُطُم مُسْتَقِيم فَقْتَلَ فَ الأأَحزَابُ مِ بَينم فَوإلُ للَِّذينَ وَلَمُ مِن عَذاابِ يَومِ أَلِيم هلَليَظرُونَ إِلَّا الساعَةَ آن تَأتِيهُم بَغتَّتَ وَهُم لا يَشْعُرون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 أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجِنُونَ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْومَ نَ بَطِشُ الْ البَطُشَةَكُبرُ إِا مُ تَقِمون وَلَ قُدِفَةَ قَبِلَجُم قَوْمَ فِعَوونَ وَجَأَهُمْ رَسولٌ كَرِيم أَنْ عَدُّ إلَّ عبادَ اللهَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعْيُونَ وَجُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَقْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكْ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ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 وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ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 وَمَا خَلَقُنَ السَّمواتِ وَالْأَرضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا ل عبين مَا خَلَقُناَاهُمَا إِلَّا بِالحَِّ وَلك أَكْثَرَهُم لا يَلَمون إَِّ يَوومَفَصْلِمِ قتُهُم أَجمَعين يَوْمَ لا يَنفَعُ مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاقتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت بِه تَ تَرون إِ المُتَّقينَ في مَقومٍ أَمين فيِي جََّاتعيون يَلبَسونَ مسس وَإاستَبَ رخمم متَقوبِلين كَِك وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَظَلَّمَ مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تامي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 مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وَلَ قَدْ آتَينَابَنِي إسْرائِلَ الكِتابابَ وَالْحُكمَ وَُّ بُووَّتَ وَرَزَكُنم مِنَ الطَّيبَاتِ وَفََّناَاهُم على العالممِين وَآتَينَ بَينَاتٍ مِنَ الأأَم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختنفون ثم جعلناك على شريعة مِنَ الأمر فاتبعها وَلَا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي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 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ما كَانَ حُجَّتُهُمْ إلا أَن قَالُوا كُتِبَ عَلَيْنَا أَن نُؤْمِنَ بِهِ قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا غَيَبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْصَئُ الْمُبْطِلُونَ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 قُلْ تَمَّ نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّنَّا إِلَّا وَهْمًا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وقيل اليوم ناساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين